ا ل آ ن يا اخوان نصل المجلس الصباح اليوم نصل بقيته في كتاب ن م ع ة الاعتقاد ا ل ه ا د ي ة ل سبيل الرشاد للحافظ أ ب ي محمد عبد الله بن أ ح م د بن محمد بن ق د ا م ة عليه ر ح م ة الله عز وجل المولود عام واحد واربعين و خ م س م ا ئ ة ومتوفى عام عشرين بعد ستمائه عليه ر ح م ة الله عز وجل نعم قال ا ل إ م ا م القدامى ر ح م ة الله تعالى فصل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين و سيد المرسلين لا يصح إ ي م ا ن عبد حتى يؤمن برسالته و يشهد بنبوته ل أ ن ه الشق الثاني من ركن ا ل إ س ل ا م الشق الثاني أ و الشق, الشق القليل من الشهادتين أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله فلا يصح لك دين إ ل ا بالاقرار للنبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ر س ا ل ة و يشهد بنبوته نعم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده, خاتب النبيين لا نبي بعده. ويصح خاتم وخاتم خاتم وخاتم مصدر و إ س م فاعل نعم أحسن قال أ ولا يقضى <تصفيق> بين ا ل ل ه في يوم القيامه الا بشماعته كما تقدم معنا عندما يذهب تحت العرش ويسجد و ي س ت أ ذ ن الله تعالى في أ ن يشفع للناس ب أ ن يقضى بينهم نعم ولا تدخل, ولا تدخل الجنه امه الا بعد دخول ا م ت ف ي أ ت ي عند باب ا ل ج ن ة و فيستعدم للدخول فيقول الملك من فيقول محمد قال بك أ م ر ت بك أ م ر ت أ ي لا يدخل ا يفتح باب ا ل ج ن ة حتى ي د خ ل محمد صلى الله عليه وسلم ويقول نحن ا ل آ خ ر و ن ا ل أ و ل و ن يوم ا ل ق ي ا م ة فنحن آ خ ر أ م م الامم ولكننا من فضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم و إ ك ر ا م ا له يدخل النبي أ و ل ا ل أ م إ ل ى ا ل ج ن ة ويدخل معه أ م ت ه نعم قال صاحب لواء الحمد والمقام المعمود والحمد الموعود وهو امام ا ن ب ي ي ن وخطيبهم نعم خطيب نعم وصاحب شفاعتهم امته خير الامم و أ ص ح ا ب ه خير أ ص ح ا ب ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام نعم ل أ ن النبي عليه السلام هو أ ك م ل ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء فكذلك خيار اصحاب فكذلك اصحاب النبي ع ل ي السلام هم خير الصحب ا ف أ ص ح ا ب محمد فمحمد خير ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ص ح ا ب محمد أ ف ض ل اصحاب ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل نعم و أ ف ض ل ا م ت ي أ أم ب و بكر الصديق ثم عمر بن باروخ ثم عثمان بن هريم ثم علي بن المرتضى و هذه عقيدتنا في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ا ل ص ح ا ب ة كلهم عدو و كلهم أ ن ا ل ص ح ا ب ة كلهم عدول و كلهم يثنى عليهم و تنشر محاسنهم و يكف و ا عن مساويهم هذه عقله رسول الله ج م ا ع ة ثم هم يتفاوتون في ا ل ف ض ي ل ة ف أ ف ض ل ا ل ص ح ا ب ة على ا ل ط ل ا ق او بكر الصديق رضي الله عنه صاحب الرسول عليه السلام الذي ناصره في أ و ل دعوته ثم عمر الفاروق رضي الله عنه و ا ر ض ا ه عمر الخطاب ا ل ع د و ي ثم عثمان ا بن عفان رضي الله عنه ثم علي بن يطالب الهاشمي رضي الله عنه هؤلاء الخلفاء الراشدين ثم ب ق ي ة العشره و ا ل ع ش ر كله من المهاجرين ا ل أ ر ب ع ة هؤلاء و ب ق ي ة ا ل س ت ة رضي الله عنهم أ ر ض ا ه م سعيد بن زيد و سعد بن ابي وقاص و عبد الرحمن بن عوف و ط ل ح ة بن عبيد الله و الزبير بن العوام و ابو ع ب ي د العامر بن الجراح الفهري رضي الله عنه و أ ر ض ا ه جمعهم ابن ابي داود في الحائيه بقوله سعيد وسعد وابن عوف و ط ل ح ة وعامر فهر والزبير الممدح اكتبوا سعيد وسعد وابن عوف وطلحه ة وعامر ف ر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة الممدح سعيد وعامر فهر والزبير الممدح سعيد و سعد و ابن عوف و ط ل ح ة و عامر فهر و الزبير م م د ح سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد هو سعيد بن زيد بن ع م ر بن نفيل ابن عم عمر بن خطاب رضي الله عنه ابن عم عمر بن خطاب رضي الله عنه و سعد هو سعد بن أ ب ي وقاص و سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه و سعيد و ابن عوف و عبد الرحمن بن عوف و طرحه طرحه بن عبيد الله ا ل أ س د ي بن عم خ د ي ج ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن عوام والزبير بن عوام وعامر فهر أ ب و عبيده عامر الجراح ا بن ل ف ر ي أبو عامر بن الجراح الفهري, أبو عبيدة عامل بن الجراح الفهري. من بقي سعيد وسعد وابن عوف م طلعت هو عامر ف ه ه وزبيل ا ل الممدحنا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم ح ي أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هذا إ ق ر ا ر من النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن أ ف ض ل ا ل ص ح ا ب ة أ ب ا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي نعم قال رحمه الله صحه الروايه عن علي رضي الله عنه عن عن عن ا قال أفضل أو خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر و لو شئت سميت ا ل ث ا ل ث و هذه ا ل ر و ا ي ة عن علي م ت و ا ت ر ة هذه ا ل ر و ا ي ة عن علي م ت و ا ت ر ة ب أ ن ه قال أ ف ض ل أ و خير هذه ا ل أ م ة بعد نبيها أ ب و بكر ثم عمر و ان شئت و لو شئت و سميت ا ل ث ا ل ث هذا يدل على أ ن علي رضي الله عنه يقر ب ف ض ي ي ه الشيخين رضي الله عنهما نعم قال رحمه الله وروى ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين و ا ل م و س ل ي ن على أ ف ض ل من أ ب ي بكر وهو أ ح ق خلق الله بالخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضل مسابقته فالذي لا يرى أ ف ض ل ي ة أ ب ي بكر في ا ل خ ل ا ف ة و لا عمر في ا ل خ ل ا ف ة فقد أ ز ر ى بالمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر فالمهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر رضوا أ و رضيوا بمن ب ا ل ي ك ر و عمر و عثمان فالذي لا يرضى بخلافه هؤلاء فقد, فقد استنقص من استنقص ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ل أ ن ه م كل لان كل ا ل ص ح ا ب ة رضوا بهؤلاء الخلفاء و خ ا ص ة ا ل عثمان رضي الله ع ن ه عندما خيروا ما بين عثمان و علي فقدم ا ل ص ح ا ب ة من قدموا من عثمان قال عبد الرحمن المهدي و الدار القطني و ج م ا ع ة من السلف و شخص ل ب ت ي م ي ة من قدم عليا على عثمان من قدم عليا على عثمان فقد أ ز ر ى بالمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ل أ ن المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر قدموا عثمان على على علي ف ي أ ت ي شخص ا ل آ ن يقول لا علي أ ف ض ل من عثمان خير منك المهاجرون ا ل أ ن ص ا ر قدموا علي عثمان على علي رضي الله عنه و في كل الخير نعم صلى ا ل ه و قال و تقديم النبي صلى الله عليه و سلم لهم ب ا ل ص ل ا ة على جميع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و اجماع ا ل ص ح ا ب ة على تقديمه و مبايعته و لم يكن الاه يجماع على ضلاله نعم هذه كلها أ د ل ة على خ ل ا ف ة على خلافه ابي بكر الصديق و اختلف العلماء هل خ ل ا ف ة أ ب ي بكر كانت بالتصريح ام بالتلميح أ م بالتصريح المائل للتلميح ها أم, ام بالتصريح أم بالتلميح؟, ام بالتلميح المائل للتصريح اما القول ب أ ن ه ا بالتصريح لا لم يقل النبي أ ن ت خليفه بعد لا يوجد واما القول ب أ ن ه بالتلميح ا ل م ح ر كذلك ليس على إ ط ل ا ق ه و إ ن م ا هناك بعض ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل د ا ل ة على أ ن النبي صلى الله عليه و سلم يريد أ ن يستخلف أ ب ا بكر و من, من هذه ا ل إ ش ا ر ا ت أ ن النبي عليه السلام لما عجز عن ان يصلي ب ا ل ص ح ا ب ة قال مروا أ ب ا بكر فليصلي بالناس قال العلماء فقد ا س ت أ م ن فقد استخلف النبي صلى الله عليه و سلم أ ب ا بكر على أ م ر دينهم على أ م ر دينهم فهو خ ل ي ف ة في أ م ر دنياهم من باب من باب أ و ل ى الدليل الثاني أ ن ا م ر أ ة جاءته فقال النبي ع ل ا ل س ا م ائتيني من قابل قالت ف إ ن لم أ ج د ك قالت ئ ي أ ب ائت أ ب ا بكر فدل ذلك أ ي ض ا على على ان ابا بكر خ ل ي ف ة للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك أ د ل ة ع د ة أ د ل ة ع د ة تدل على أ ف ض ل ي ة ابو بكر وجمعيه ا ل خ ل ا ف ة ويكفي عنها أيضا ويؤيد ن أيضا ي ي و ؤ هذا كله إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة ف ا ل ص ح ا ب ة كلهم هم خيره خلق الله أ ج م ع و ا على خلافه ابي بكر ورضوا به وبايعوه و ج ا ه د ا ح ت ر ا ي ت ه فهذا دليل على أ ن خ ل ا ف ة أ ب ي بكر رضي الله عنه خ ل ا ف ة ص ح ي ح ة م ق ب و ل ة م ا ض ي ة نعم احسن الله <سؤال> و رحمه الله ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله و عبد ابي بكر اليه ثم عدمان رضي الله عنه لتقديم ا ه الشورى له و هذه أ ن و ا ع الخلافه ا ل ث ل ا ث ة هذه انواع خ ل ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة ا ل خ ل ا ف ة إ م ا أ ن تكون بالاستخلاف كما صنع أ ب و بكر مع من مع عمر و إ م ا أ ن تكون بالبيعه يختارون أ ح د ه م و ي ب ي ع و ن ه و هذا حصل ل من البيع م ب ا ش ر ة ل أ ب ي بكر رضي الله عنه فبايعه م الناس قال انا و بيعك أ ن ت خ ل ي ف ا لم يكن هناك شوره ولا شيء هو أ و ل ى قدم م ب ا ش ر ة يعني تقديم ا ل أ ف ض ل تقديم ا ل أ ف ض ل و إ م ا أ ن يكون تكون بالشوره أ ن تكون بالشوره لما مات عمر ب الخطاب قال إ ن لم استخلف فلم يستخلف النبي صلى الله عليه و سلم و إ ن استخلف فقد استخلف من هو خير مني الذي هو من أ او بكر فاخذ بالفقهين ل م يستخلف و استخلف لم يستخلف شخص ا بعينه و استخلف م ج م و ع ة أ ش خ ا ص و أ ن ت م تختارون بالسوره فاستخلف س ت ة استخلف س ت ة قال الحكم في هؤلاء س ت ة ثم أ ن ت م اختار منهم فرجع ا ل أ م ر من ا ل س ت ة إ ل ى ث ل ا ث ة إ ل ى علي بن طالب و عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف. بن عوف عبد الرحمن بن عوف قال انا لا اريد خلافه و إ ن م ا ائذن و لي ب أ ن أ س ت خ ل ف من بينكم ل أ ن المشوره ع ا ئ د لنا أستة. فقالوا لك ذلك فذهب عبد الرحمن ا ل عوف يقول والله ما ت ر ق ت بيتا من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر إ ل ا ط ر ق ت ه و أ س أ ل ه من ت س ت أ م ن على دينك ودنياك أ و ل ا عثمان أ م علي وفي كل خير وكل امناء وكل خلفاء على أ م ه محمد في ذلك الحين ولكن من تقدم في ا ل أ ف ض ل ي ة فمر عليهم بيتا بيتا و ي س أ ل ه م من تستخلف من تستخلف و كل أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة بل كل ا ل ص ح ا ب ة فيما ذكر عثمان عم ب العوف كلهم قدموا عثمان على ع ل ي رضي الله عنه في ا ل خ ل ا ف ة فلما جاء في مجلس الشوره و مجلس الترشيح للحكم جمع الاثنين و أ خ ذ من كل منهما ل ع ه د و الميثاق على إ ن حكم صاحبه على أ ن يسمع و يطيع و أ ن يبايعه فقبل و رضي بذلك فقال ر أ ي ت الناس على عثمان バイアーをしたのはあなたのお話を聞い صحيح صحيح انتهاء وان كانت لا يرضى بها ابتداء ولكن إ ن وقعت رضي بها وهي ا ل خ ل ا ف ة ب ا ل غ ل ب ة ا ل خ ل ا ف ة ب ا ل غ ل ب ة والقهر ا ل خ ل ا ف ة ب ا ل غ ل ب ة والقهر ف إ ن حصل هناك نزاع بين حاكمين أ و بين حكومتين فتقاتل فثم إ ح د ا ه م ا غلبت و رضي بها اهل الحل والعقد و بايعوها فانه يجب علينا أ ن نبايعه ا فان قال يا أ خ ي هذا حكم بغير شورى أ و حكم بغير استخلاف ا ل ل ي يسمونها و ل ا ي ة العهد أ و حكم بغير ب ي ع ة عامه من الناس و إ ن م ا غلبنا و قهرنا نقول حتى و لو حكم ب ا ل غ ل ب ة و القهر و رضي به اهل الحل والعقد وهو مسلم تصح له بيعه فانه يجب ان يبايع لان اجتماع الناس اولى من افتراقهم نعم なあ。 ثم قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعمال في الجنه وعلي في الجنه وطاحه في الجنه والزبير في الجنه وسعد في الجنه وسعيد في الجنه وعبد الرحمن ن دعوهم في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة شهدنا له بها كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحسن والحسين سيد شباب اهل ا ل ج ن ة وقوله لثابت بن قيس انه من اهل الجنه نعم <ممة سلام> <سلام> من شهد هل يشهد لاحد من ا ل ج ن ة أ م لا لا يشهد ب ا ل ج ن ة إ ل ا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة بعينه و يرجى و ترجى ا ل ج ن ة لمن مات على ا ل إ س ل ا م واصطلح ف إ ن مات عالم من العلماء أ و صالح من الصلحاء يلجا له ا ل ج ن ة إ ن شاء الله ونحن شهداء الله في أ ر ض ه ولذلك نصلي عليه ونؤمن ب ا د خ ل ا ل ج ن ة فنحن نرجو الثواب للمحسن ونخاف على المسيء أ م ا أ ن نقول فلان في ا ل ج ن ة فلا نشهد ل أ ح د ب ج ن ة ولا نار إ ل ا ما جاء النص ونشهد ان فاطمه في الجنه, الجنة ونشهد أن, ان بلال في الجنه ونشهد ان عبد الله بن عمر في الجنه ونشهد ان ثابت بن قيس بن شماس في الجنه ب أ ن ه م مع النبي عساه في ا ل ج ن ة فنؤمن بذلك ونقر به نعم نحسن شاء ا ل عمر اليه قال رحمه الله نرجو تعالى أنه أن من الجنة مع اعتقادنا なお。أن من قال رحمه الله ولا نجزم لاحد من أ ه ل قبلتي بجنتك ولا لا نجزم ل ا ح ة من أ ه ل ا ل قبل ة لا نجزم لهم ب ج ن ة لما سبق اندكت ولا نجزم لهم بالنار ل أ ن ه م تحت م ش ي ئ ت ش ا ر ق خمر سارق زاني قاتل ما نقول أ ن ت في ا ل ن ا ر هو في النار لا ل أ ن ه م م ا ذ ا من أ ه ل القبل ة لكن شارون إ ذ ا مات ن ح ك م بينهم النار هل نار كابره البعض لا يقول د ي ا ن ا ماتت لا ديانه ما نحكونها بالكبر ليه م ا ت على الكبر كابره في النار واضح ي ق و ا ن وذلك العقائد ينصون على ا ل ق ب ل ة قالوا ولا نشهد ل أ ح د من أ ه ل ا ل ق ب ل ة ب ج ن ة ونار أ م ا غير ه ذ القبله ان ماتوا على د ي ن فهم في النار غير ه ذ القبله ان ماتوا على دين ا ل س ر ك والكبر فهم في النار نعم قال إ ل ا من جذب ا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أ ب ي بوزير اذهب فما تمر بقبر عامري ولا قرشي إ ل ا و ب ش ر ه بالنار فمن مات على الكفر نحكم له عينا بالنار و إ ن لم ي أ ت ي النص ف أ ب و جهل ف ي ن ه فالنار ابو جهل فالنار فرعون في النار النمرود في النار كل من كفر ا وخالف و أ ش ر ك بالله عزجفه ل بالنار نعم ل ك ن ن نرد للمحسن و ن خ ل المسير هذا كل من اهل القبله نعم بذنب غير مكفر ل أ ن الذنوب تنقسم الى قسمين ذنوب م ك ف ر ة مخرجه من ا ل إ س ل ا م وذنوب لا تكفر ولا تخرج من ا ل إ س ل ا م ف إ ن وقع في ذنب مكفر ك ا ل ا س ت غ ا ث ة بغير الله والذبح لغير الله والطواف ب ا ل ق ب و ل والشرك بالله عز وجل ف إ ن ه يكفر و يخرج من ا ل إ س ل ا م و هذا ل أ ن البعض يظن من قول بعض العلماء و لا نكثر احدا بذنب أ ي أ ن المسلم لا ي ق ف ر ب ا ل م ر ة لا م و صحيح قد يكفر المسلم و يسمى المرتد يسمى المرتد عن د ن الله ا عز و جل و ا ثابتة بالكتاب والسنة ل ر د ة و إ ج ما ع ا ل من س ل م ي وما من ك ت ا ب و من كتب الفقه إ ل ا و فيه باب احكام المرتدين أ و احكام ا ل ر د ة أ و احكام المرتد فالمراد هنا بالذنب لا نكفره بذنب لا يكفر أ و بذنب مفسق نعم لا نكفر مسلما بذنب مفسق أ و بذنب لا يكفر لا ن ك ف ر نعم سبحانه و ا ل ى و نرى الحج و ان لهذا ما ا ر ض ي مع طاعه كل اباء بر كان او ما جرى و صلاه الجمعه خلفه و هذا ي خ و ا ن موقف أ ه ل ا ل س ن ة من الحكام فموقفنا من الحكام لا تزلفا ولا طلب للمال لا ليس تزلفا وليس طلبا للمال ولا للنوال ولا للجاه ولا ل ل م ن ص د و إ ن م ا هي ع ق ي د ة ع ق ي د ة ندرسها اليوم ونحن في محلنا ولا نبتغي من أ ح د جزاء من أ ح د جزاء ولا شكورا وهذا من فضل ه ا ا ل س ن ل أ ن هناك من الناس من يتلمذ بالسلاطين و ي ق و ل في مجالسهم القول الحسن واذا خرج تكلم فيهم والب القلوب عليهم ولما س أ ل و ا عبد الله بن عمر عن هذا الفعل قال ما كنا نعد هذا إ ل ا نفاقا ف إ ن جاء السلطان و ا ل أ م ي ر والملك أ ن ش د عنده السلام الملكي و أ ث ن ى عليه ومدحه و إ ن جاء في خلوته أ ل ب عليه و إ ن جاء في تويتر ه وتغاليده حرش عليه وهذا ب ا ل ع ي ا ذ بالله هو النفاق بنص كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما ق ا ل له في صحيح البخاري إ ن ن أ ت ي عند أ م ر ا ئ ن ا فنقول كلاما ثم إ ذ ا خرجنا من, عند من عندهم قلنا غيره قال ما كنا نعد ذلك الا نفاقا فالانسان يقر بأن, بان الموقف من السراطين و ا ل أ م ر ا ء والملوك هو السمع والطاعه لهم والحج والجهاد تحت رايتهم وهذا فيه د ي ع أ ن الحج ما يكون إ ل ا تحت إ م ر ة أ م ي ر من قديم الزمان إ ل ى اليوم حتى ا ل آ ن الحجاج انما يحجون تحت ا م ر ه امير اما أ م ا ر ه عامه او أمارة خاصة. اماره خاصه في الحملات في ا ل ر ش ق ة في السفر يكون لهم أ م ي ر يقودهم ويسوسهم وكلهم تحت إمرة الابره م الحكام المنطقة السعودية على ح ي ض و ولول ا المشاعر في لأن ذ ه سنة العامه ح ك ا م ل ى مر ل ز ن أن الناس يحضروا, يحضروا في, المشاعر يحضروا في المشاعر يحج ي حتى تحت المشاعر ا ت م وتحت ولايتهن فالحج والجهاد لا يكون إ ل ا تحت رايه حاكم و إ م ا م مع ط ا ع ة كل إ م ا م برا كان أ و فاجرا حتى لو كان عنده فجور ومعصيه بما أ ن ه ليس بكافر ف إ ن ه يسمع ويطاع له نعم ص ل الله عليه س م قال النبي صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة من أ ص ل ا ل إ م ا م الكف عن من قال لا إ ل ه إ ل ا الله ولا ن ك ف ر بذنب ولا نفرجه من ا ل إ س ل ا م بعدم ق ا ل ومعنى ا الجهاد ا ض ي منذ ب د بعد عز ي ق ان ت ل الدجاج آخر أمة م ع ى أن الجهاد ماضي أ ي مشروع لا أ ن الجهاد قائم ل أ ن الجهاد يقوم ولا يقوم كر وفر وسلم وحر فبعض الناس يقول لا ينبغي أ ن يقول الجهاد ش ر ي ع ة الله ينبغي أ ن لا يقف لا يقف الجهاد يقف بحسب المصالح ا ل س ي ا س ي ة ف أ ح ي ا ن ا يكون بيننا وبين خصومنا سن و أ ح ي ا ن ا نكون نحن أ ض ع ف ولذلك ق و ل الشيخ السامي التيميه الصحيح في المراتب ا ل ث ل ا ث أ و في ا ل أ ح و ا ل ا ل ث ل ا ث أ لا ناسخ فيها ولا منسوخ و إ ن م ا لكل حال ح ا ل ة فقد كان النبي عليه السلام في حال لكم دينكم ولا, ولا دين يعني أ ن ت م خلكم في محلكم ولا في محلي ثم وصل الحال إ ل ى ف إ ن جنحوا للسلم ف ج ن ح لها ثم وصل الحال إ ل ى ف ق ت ل ا ل م ش ر ك ي ن حيث ف ق ت م و ه فبعض الناس اليوم ي أ خ ذ و ا بهذه ا ل آ ي ة فقتلوا ل م ش ر ك ي ن حيث ف ق ت م و ا وجاهدوا وجاهدتم وجه... هناك أ م و ر أ خ ر ى بل ربما ننزلوا من د ر ج ة فقتلوا ل م ش ر ك ي ن الى د ر ج ة ف ي ن ج ر ح ن ا ل س ل م ي وربما ننزلوا من د ر ج ة ف ي ن ج ر ح ن ا ل س ل م إ ل ى د ر ج ة لكم دينكم و ل ي ا وليس ا دين ي و ل ل ذ ل ك ناسخ ا ولا منسوخ فالنبي وعقيده نفسهن ج م ا ع ة تنص على أ ن الجهاد ماض معنى ماضي يعني مشروع なんでしょうか من بعد ل だい ل いち ل く言われているのは、このように言うことは、このように言う ا と ر このように言うこと ل このように言うことは、 و الكف عن ذكر مساله هذا واضح من اصول اعتقاد السن و الجماعه في في اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بانه لا يجوز للانسان ان يستهين بقدرهم و لا بشانهم و لا ان يتهكب بهم و لا ان يزدليهم و لا ان ينشر ما فيه نقص للصحابه رضي الله عنهم و انتقاص و انما ينشر عنهم محاسن و يكف عن م س ا و ئ و يتاسى بهم و يثني عليهم امام الناس نعم و الكف عن ذكر مساويه و ما شجر بينهم اعتقاد فضلهم ر و معرفه سابقتهم مهما حصل هم بشر هم بشر من خلق الله عز و جل يحصل بينهم ما يحصل البشر يتنازعون على ق ط ع ة أ ر ض يتنازعون على د ا ب على دراهم ربما بعضهم يخطئ على بعض و يكون منهم مصيب و منهم مخطئ فلا ينبغي أ ن تستغل هذه ا ل أ خ ط ا ء إ ل ى أ ن ينتقص الصحابه رضي الله عنهم و ا ر ض ه م و كذلك كل اهل الصلاح وهذه س ن ة م ط ل و ب ة من كل عاقل ومن كل تقي الا ي س ت غ ل النزاع بين الصلحاء إ ل ى أ ن يستغله في انتقاصه من كان و ا ل فضل فهم بشر فقد يحصل بين العالم والعالم و ا ل ص ح ا ب ي و ا ل ص ح ا ب ي والتابع والتابع و ا ل إ م ا م و ا ل إ م ا م يحصل بين النزاع إ ل ى علماء وهذا مذكور في التراجم هناك علماء وقضاه و أ ج ل ة يتنازعون عند أ م ر دنيوي عند أ ر ض إ ل ى د ر ج ة أ ن ه م يتماسكون ب ا ل أ ي د ي ويتصارعون تصارع الصبيان يحصل الشيء فلو اتخذ هذا من باب الانتقاص بهم فهذا يحصل لسائر البشر ما الذي يسلمون هذه الانواع من النقايس ولكن الواجب أ ل ا تنشر هذه المساوئ و هذه ا ل ن ق ا ي ص و إ ن م ا يذكر ما عندهم من حسنات و من مواقف ط ي ب ة و من نصر ا ل دين الله عز و جل و إ ن ب ي ع ه ا ل ص ل قال كفوا عن أ ص ح ا ب ي و قال إ ذ ا ذكر أ ص ح ا ب ي ف أ م س ك و ا و ق ا ل لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي نعم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون اللهم غ ف ن ا ولاخواننا الذين س ب ق و ن بالايمان ولا تجعل في ق ل و ب ا غ ل للذين امنوا فالذي في قلبه غل للذين آ م ن و ا ليس على إيمان. أهل الايمان ل أ ن ق ا ذ إ خ و ا ن ا الذين س ب ق و ن ب ا ل إ ي م ا ن إ ذ ن هم أ ه ل إ ي م ا ن فلن يكون الخالف من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن حتى يستغفر للسالف من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و لا يكون في قلبه غل لهم أ م ا إ ن جاء الخالف وسب السالف فهو على غير ط ر ي ق ة السلف وعرسهم ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م وهذا فيه دير عضلات الرابطه نعم قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشدى ولكم فارغه وحماه ويوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي بين احدكم لو انفق من الاخذ الذهاب ما بلغت اجر الصحابه أ ح د ي ز ل م ي ز ا ن ه أ و يقترب من ش ا و ه و خ ط ا ه أ ب د ا ا ل ص ح ا ب ة لا يوازيهم أ ح د ع ا م ي ة ا ل ص ح ا ب ة و أ د ن ا ه م منزله و ليس فيهم ذ ن ي رضي الله عنهم و ارضاهم و من صاحب النبي عسى أ ق ل م د ة أ ف ض ل من من الارض ممن جاء من بعد الصحابه النبي عسلم بماذا بشارك إ ا ل ص ح ب ة قد يكون في التابعين من هو أ ع ل م من ا ل ص ح ا ب ة قد يكون في التابعين من هو أ ز ه د قد يكون في التابعين من هو أ ع ق ل قد يكون ف ي ه بعض الصفات و لكن والله لو كان أ ع ب د و أ ز ه د و و و لن يكون أ ف ض ل لماذا ل أ ن مجرد وصفه ب ا ل ص ح ب ة تكفيه و ذ ل ك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تسبوا اصحابي و الذي نفسي بيده لو أ ن ف ق أ ح د ك م ملء أ ح د ذهبا ما بلغ مد أ ح د ه م و المد ح ف ن ة و ا ح د ة باليدين أ و نصيفه يعني لو أ ن ص ح ا ب ي أ ن ف ق بيد و ا ح د ة في سبيل الله و أ ن تنفق مثل احد هو خير منك ل أ ن ص ح ا ب ي فشرف ا ل ص ح ب ة لا ي و ا ز ي شيء نعم قد ي أ ت ي من بعد ا ل ص ح ا ب ة من هو أ ف ض ل من بعض ا ل ص ح ا ب ة في بعض ا ل أ ش ي ا ء في العلم في الفقه في التفسير لكن هذا لا يعني ا ل أ ف ض ل ي ة ا ل ك ل ي ة و إ ن م ا هي أ ف ض ل ي ة ج ز ئ ي ة أ ف ض ل ي ة ج ز ئ ي ة فنعم قد ي أ ت ي على ا ل ص ح ا ب ة من يفضل على ا ل ص ح ا ب ة في أ م ر جزئي أ م ا ا ل أ ف ض ل ي ة ا ل ك ل ي ة ا ل م ط ل ق ة فالصحابي أ ف ض ل من غيره ولو كان ما كان ولذلك لما, ذكر لما فضل عمر بن عبد العزيز على جلالته وعدله على م ع ا و ي ة رضي الله عنه و م ع ا و ي ة صحابي جليل بل هو باب ل ل م ح ن ة باب ل ل م ه ن ة يمتحن بها ربان فمن قمت في م ع ا و ي ة فهو يغمز في كل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فهو فتنه ل أ ه ل ا ل س ن ة على البدع فلما فضل بعض الناس عمر بن عبد العزيز على م ع ا و ي ة عند عبد الله بن م ب ا ر ك قال والله لا يساوي عمر بن عبد العزيز ذره من غبار في أ ن ف فرس م ع ا و ي ة في سبيل الله م ع ا و ي ة صاحب رسول الله ي و ا ز ب أ ح د ولو كان عمر بن عبد العزيز فمعاويه صاحب رسول الله يكفيه شرط انه صاحب النبي ع ل ي س ل ا م وانه ر أ ى النبي ع ل ي س ل ا م وانه صافح النبي ع ل ي س ل ا م تساو به من جاء من بعده ولم ير ى النبي ع ل ي س ل ا م ولم يصحبه ويقول النبي ع ل ي س ل ا م خير الناس قرني فافضل الناس مقرن النبي ع ل ي س ل ا م ثم الذين ي ر و ن ه م ثم الذين يلونهم نعم <تصفيق> قال ر ح م الله و ا ج ل ا ل ه صلى ي ه ت ا ل م ؤ م ي ن م ط ه ر و ه ذ ا واضح في عقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة التردي على أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ن طاهرات مطهرات ا مبرات من كل سوء من, سوء من كل سوء نعم افضلهن خديجه بنت خويلد و عائشه و عائشه لم يعقب لم يقل افضلهن خ د ي ج ة ثم ع ا ئ ش ة ل أ ن الخلاف قوي بين العلماء أ ي ه م ا افضل خ د ي ج ة أ م ع ا ئ ش ة ففي كل منهما جاءت ف ض ا ي ا والنبي عسام ي ل قال من أ ح ب الناس اليك قال ع ا ئ ش ة قال لا من الرجال قال أ ب و ه ا فالنبي يحب ع ا ئ ش ة ويحب خ د ي ج ة ويفضلها ويقدمها ولها من الفضل ما لها فاختلف العلماء و أ ع د ل ا ل أ ق و ا ل أ ن خ د ي ج ة أ ف ض ل من ع ا ئ ش ة في أ و ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم و ع ا ئ ش ة أ ف ض ل من خ د ي ج ة في آ خ ر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أ و ي ق ر ن بينهما كما قرن بينهما م ؤ ل ف ههنا فقال أ ف ض ل و زوج النبي عسام خ د ي ج ة و ع ا ئ ش ة ف ك ن ا ه م على فضل رضي الله ع ن ه م وارضاهما نعم、صغير. قال افضل ان خليل بنت قويل و عائشه الصديقه بنت ا ل ص د ي ق التي براها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه و سلم في الدنيا والاخره فمن قلبها بما براها الله منه فقد كفر بالله العظيم كفر لمخالفته للدليل القطعي والدليل القطعي المتواتر من ك ت ا ب و ا ل س ن ة أ ن ع ا ئ ش ة ب ر ي ئ ة كما جاء في حاله الافك لما افترى عليها المنافقون واليهود ب أ ن ه ا قد وقعت في ا ل م ع ص ي ة فبرئها الله تعالى في كما جاء في س و ر ة النور ان الذين جاؤوا بالافك ح ص و ه منكم ا ل آ ي ا ت فعائشه بريئه من الزنا فمن قلبها به الزنا فهو كافر وقد نادى ع نفسه بالكفور نعم قال و م ع ا و ي ة خال المؤمنين وكافر وهم ي و م ن معاويه خال المؤمنين لانه اخو ام حبيبه بنت ابي سفيان و أ م حبيبه هي أ م المؤمنين رضي الله عنها ف إ ذ ا كانت هي أ م المؤمنين ف م ع ا و ي ة أ خ و أ م ن ا فيكون خالا لنا هذا مصطلح ي س ت أ ن س به بعض أ ه ل ا ل س ن ة إ ر غ ا م ا ل ل ر ا ف ض ة إ ر غ ا م ا ل ل ر ا ف ض ة و إ ل ا غيره يشاركه فيه كعبد الله بن عمر و محمد و عبد الرحمن بن ا ل ب ك و و جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اخوان زوجاته فيكونوا أ خ و ا ن ا لنا نعم ولكن ا ل أ م ي ة هنا أ م ي ة ت ق د ي ر ي ة ت ق د ي ر ي ة لا اميه ح ق ي ق ي ة مع أ ن ه ا أ م ه ا ت و أ م ه ا ت ه م يسمى يسمينا لنا جدات وبناتهم يكون لنا اخوات أ و أ م ه ا ت دنيا وهي أم ا ل عليا لا ولذلك إ ن ا م أم أم ر تشريفية أم تشريفية ا هنا د و ل عمم الخطاب يقول لها ب ن يا امي ويا بنت يقول لها يا امي فهي ام للمؤمنين عامه حتى ولو كان ابا لها حتى ولو كان له فهي ام له نعم قال رضي الله عنه ورضي بها الصحابه وبايعوه وسمي عامه عام ا ل ج م ا ع ة الذي بيع فيه معاويه رضي الله عنه عام واحد واربعين الس... نعم قال من ا ل س ن ة السمع و ا ل ط ا ع ة ل أ ئ م ه المسلمين والله المؤمنين بذرهم وباكرهم ما لم يامروا ل ل لا ل ه إنه بمعصيه الله ه ذ ا أصل ع ن د أ ه لا ل والجماعة السنة ل س ن ة و ا في ط ا ع ة في ا لاهل م ن ل م ك ر و ا ج س ر و ا ل ع س ص ي ه ل ا ل ل م قال ومن ولد الخلافه و اشتم عليه الناس برضوا به او غلبهم بسيفه حتى صار خليفه و سمي امير المؤمنين وجب الطاعته و هذا فيه الدليع ان كل من ولي امر المسلمين يسمى, يسمى امير المؤمنين و لا غ ض ا ب ة و لا نقص في أ ن يسمى من ولي أ م ر المسلمين من المسلمين حتى و لو كان في نقص هو أ م ي ر المؤمنين هنا حاكم هذه البلاد يسمى أ م ي ر المؤمنين أ م ي ر المؤمنين في بلدته وحاكم في ا ل س ع و د ي ة يسمى أ م ي ر المؤمنين وان كان يلقب بالامير أ و يلقب بالملك أ و يلقب بالشيخ أ و يلقب بالرئيس قالهم انه أ م ي ر المؤمنين ل أ ن ه ولي أ م ر المؤمنين نعم وخالت وخالت أن يكون、مسلمين. نعم مسلما أشتغط المسلمين. وحربت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين يقول النبي عليه السلام من أ ت ا ك م و أ م ر ك م ج م ي ع على رجل واحد فاضربوا, فاضربوا عنقه كائنا من كان فالنبي نهى عن الخروج على السلاطين و أ م ر بالسمع و ا ل ط ا ع ة والخروج خروجان خروج بالسلاح وخروج باللسان خروج باللسان بالسنان وخروج باللسان الخروج بالسنان أ ن يحمل السلاح و أ ن ي ن ا ز ع ه م بالتخريب و ا ل ت د م ي ر و ما شاء ذلك و الخروج باللسان أ ن يحرش عليهم و أ ن يوغر القلوب و أ ن يؤلب عليهم و أ ن يدعو الناس إ ل ى نزع طاعتهم و ج ا س ب ي ت ه هذا خارج يسمى هو ذ ا ه خارجي قعدي, خارجي قعدي. وهناك خارجي سلاحي قتالي والذي يحمل السلاح ويقاتل السلطان فكلاهما من جنس دين الخوارج ن س ل ه السلام و ل ع ي ه و ل س ا ل ل ب ع و م ي ه و م ا ل ج و ا ل خ ف ن ا ل وهذا أ ص ل في اعتقاد اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن من ثبت أ ن ه صاحب ب د ع ة ا ه ج ر إ ي ا ك و إ ي ا ه وموجبات هجر المبتدع أ ر ب ع ة موجبات هجر المبتدع أ ر ب ع ة أ ر ب ع موجبات هجر المبتدع أ ر ب ع الموجب ا ل أ و ل ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة للهجر ا الموجب ا ل أ و ل ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة للهجر ا كان يكون أ ع ل م منك عند علم عند خ ب ر ة عند ذكاء عند ف ط ن ة و أ ن ت طالب علم م ب ت د ل ف أ ن ا أ ه ج ر ه لماذا ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة للهجر ا لماذا اهجره عندما يكون عالم مبتدع و أ ن ت طالب علم مبتدع فتهجره لا تحضره عندي ي خ ي عندي علم لا لا احضره عنده لماذا م ص ل ح ة ر ا ج ع ة لي انا أ ح م ي نفسي تحمي نفسك م ص ل ح ة ر ا ج ع ة ل ل ه ا ت ر الموجب الثاني م ص ل ح ة ر ا ج ع ة للمهجور عبد الله المبارك بلغه أ ن أ ح د طلابه أ ك ل عند م ب ت د ع فهجره ثلاثين يوما لماذا هجر عبد الله بارك ها م ص ل ح ة راجعه ل م ا للمهجور هو لا شيخ لا يضره يقول لا انت طالب من الطلاب ما تضرني لكنني أ ه ج ر ك حتى اؤدبك فتكون م ص ل ح ة ر ا ج ع ة للمهجور إ ذ ن ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة الهاجر للنفع ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة للمهجور ل ل ت أ د ي ب بين ق و س ي ن ا ل ت أ د ي د ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة للهجر ا النفع تستفيد أ ن تحمي نفسك أ و اكتب ا ل ح م ا ي ة الحمايه اكتب الحمايه ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة للمهجور ا ل ت أ د ي د طيب الموجب الثالث ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة للغير ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة للغير أ ن ا و ذاك نلتقي في مكان واحد أ ن ا لا علي منه و هو لا عليه مني و لكنني أ ن ظ ر إ ل ى أ ح د طلابي هناك واقف فلو أ ن ن ي عانقته أ و صافحته أ و جالسته لاقتر ت ل م ي د ي قال ا ل شيخ أ ن ا ر أ ي ت ه يسلم عليه فربما أ ن ا أ ذ ه ب ماذا اسم ت ل م ي د ي يذهب إ ل ي ه ي ت أ ث ر وهذا قد وقع لما قام الدار القطني رحمه الله تعالى وعانق أ ب ا بكر الباقلاني و أ ب ا بكر الباقلاني ديه ا ل د و ا ئ ي م ص ي ب ة المصائب ا ع ج و ب من ع د ا ب الدنيا عالم كبير لكنه أ ش ع ر ي عندهم حاف عقدي فقام الدار القطني رحمه الله وعانقه واحتفى به وكان أ ح د الطلاب الدار القطني حاضر أ ب و ذر الهراوي فلما صار الدار القدني التحق أ ب و ذر الهروي ب أ ب ي بكر الباق ل ا ن ي لماذا ل أ ن ه راى شيخه شيخ يعذبه قال والله الشيخ ي ح ب فتعلق به ف ت أ ث ر ببدعته ف أ ص ب ح ن ا ش ط لهذه ا ل ب د ع ة ف إ ذ ا ما هو الموجب للهجر لنفسي للمهجور قد يكون أ ه ج ر ليستفيد لي ي الغير ه وذلك يروى ان سفيان الثوري و اسحاق بن ا راهويه كانوا اذا سمعوا بجنازه المبتدع معروف بالبدعه يذهبون الى المسجد و ياتي في الصف الاول فينقال الصلاه على فلان انصرف و يعرف انصرف حتى يرى الناس حتى يرى الناس بان فلان مبتدع انصرف وأكيد اكيد عقله فاسده بل بعضهم يسبق الى المقبره فيعارضهم بفرسه عائد مع الطريق فيقال فلان هذا ج ا ز من هذا قال جاهز فلان كم م س ي ر ة يعني لا أ ه ت م به فينقل عنها الطلاب وينقل عنها الرواه و ا ل ن ق ل ة ب أ ن سفيان الثوري لم يصل على فلان و أ ح م د بن حنبل لم يصل على فلان و إ س ح ا ق بن ر و ي لم يصل على فلان من باب الردع والزجر ل ل آ خ ر ي ن حتى لا يقعوا في مثل هذه البدعه ة الثلاثة؟ طيب موجب كم ذلك م الآن لك ل ل و أنت ج و ر ولطرف ثالث بقي ر ا ب ع ة وهي الهجر لله فقط لله ل ش ن ا ع ة مقالته ل ش ن ا ع ة مقالته ت أ ت ي أ ن ت يوم ا ل أ ي ا م في طريق ما فيه إ ل ا أ ن ت و إ ي ا ه أ ن ت و ص ح ا ل ب ك ويلتقي بك تنظر لو خاطبته أ و خاطبك لا عليك منه وهو لا عليه منك وليس عندك م أ ح د فتقول أ ه د و ه ل ل ه ل أ ن ه جاء بمقال ة ش ن ي ع ة مقال ة خ ب ي ث ة مقال ة فاسد ة طعم في م ع ا و ي ة ف أ ن ه هدو ه ل ل ه و أ ن تعلم يقين ا ب أ ن ه ج ر ك ل ه لن يفيد يقول م عليك ن صلى الله عليه وسلم وصل ه لك لن يضرك ل أ ن ك صاحب علم وصاحب س ن ة وعند ك ث ب ا ت في دين الله عز وجل وليس عندك م أ ح د حتى ي ت أ س ى بك في ه ج ر ه فتقول نعم كل هذه ا ل أ م و ر غير م و ج و د ة ولكنني اهجره لله عز وجل ل أ ن ما ق ا ر ت الشنيع اطعن في معاويه اطعن في ا ل ص ح ا ب ة والله لا أ س ل م عليه والله لا أ ك ل من والله لا اكل طعامه إ ن م ا هجرت ه لله عز وجل هجرا ل محضا لله سبحانه وتعالى طيب فهذه م و ج ب د ه الهجر فهنا المؤلف ينصح بهجران البدع ومباينتهم وترك الجدار لا تجاهد المبتدع لا تجادل والله ما يموت ا ل م ت د ع إ ل ا عندما تترك بداله حتى يقول يونس بن أ ح م د ما أ ن ت براد على أهل البدع بشيء أ ش د من السكوت فاياك ه وجدال البدع ي ح ت ر ق و ل يحتر يقول إ ذ ا جئت تقول جادلني حتى جاء ر ج ل ع ن د ا ب ن س ل ي م قال ا ق ر أ عليك آ ي ة قال ولا آ ي ة قال ك ل م ة قال ولا نص ك ل م ة قال فتحفز ا ب ن س ل ي م يجد ان يقوم فقال له الراوي أ و الجالس عنده قال يا هذا الرجل سيقوم من بيته فقام الرجل وتركه ودخل الرجل على بكر مع ي ا س وتكلم و م ت د ع ف و ض ع أ بكر مع ي اذنيه وضع أباك وقال يا بني ضع اصبعيك في أ ذ ن ي ك وشدد شد بالحيط لا تسمعني فقال له واحدة يا ابي بكر ما ي ض ل ك شي اسمع قال لا القلب ضعيف ف أ ش د مع المبتدع أ ن ك تسكت عنه لكن إ ن كنت صاحب علم وجاء موطن ا ل ن ظ ا ر فنعم ناظره لبيان الحق لا للجدل والتلذذ به و إ ن م ا لتقمعه و ت خ ص م ه بالحق و ب ن ا ل ق د ا م ة معروف ب ا ل م ن ا ظ ر ة ا ل ق و ي ة وكان فيه م ي ز ة وانتبهوا لها و أ ن ت م في بلاد قد يكون يوجد فينا ك بعض النظار والنزاع مع بعض المخالفين يقول ابن ق د ا م ة أ ح ر ق ت خصومي بابتسامتي أ ح ر ق ت خصومي بابتسامتي يعني إ ذ ا نظرك رجل منحرف في ا ل ع ق ي د ة خ ل ي ك ن تسل يحترق لكن ن تنفذت وصحت و أ ز ب د ت وارعدت وقمت وقعدت يضحك عليك كل ك ن ن ت هبلت به صح ولا لا لكن عندما أ ن تنظر إ ل ي ه و ت ب ت س ن و أ ن ت هاذي راسخ ثابت أ ح ر ما عندي أ ب ر د ما ع ن د ي أ ت ك ل م ويضحك صح ولا لا يا اخوان ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ينبغي في موطن النظار أ ن يضبط نفسه و أ ن يضبط أ ع ص ا ب ه و أ ن يعرف متى يرتفع الصوت ومتى ينصفه و أ ن لا يغضب ل أ ن ه إ ذ ا غضب أ غ ل ق على ذهنه و إ ذ ا أ غ ل ق على ذهنه ربما تكلم بكلام لا ينبغي نعم أشارنا على النهاية أستعلم منتسب إلى غيره متسم ن بغير ا ل ا س ا ن والسنه و ت د ع ما عندنا أ س م ا ء غير ا ل س ن ه هي أ س م ا ء ش ر ع ي ة مسلم سني سلفي نسبه للسلف أ ث ر ي نسبه ل ل أ ث ر أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ه ل الحديث أ ه ل ا ل إ ي م ا ن هذه ا س م ا ء و أ م ا إ ذ ا جعل اسمنا الاسماء حتى ولو كان اسما حسنا للتحزب عن المسلمين فهذا الاسم من دين الله يقول نحن اخوان المسلمين طيب والعامل الضعيف ا ك ا ل ل ي عندنا منكم وهم منكم قال هم منا سبحان الله أ ج د ي ن ن ا في هكذا الجماعه قال ح نحن قال التبذير و بقيت ا مسلمين شنو أ ج د ي ن ك م بغدينا ل مسلمين